ضربت عليهم مزلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.